مو سهلة عندي العاشق لو عاش لحظة مفارك مو سهلة العاشق لو عاش لحظة مفارك محذور محذور قلبي قلبي قلبي كنسم رائع الشام جنون انا بالهمس مشتاق قد هذا مجنون بحب ال ما حاجة تأويل سبط رسول الهادي كل شان بي ينادي سبط الرسول الهادي شان بي ينادي مجنون انا بالحسن سمعوا يا عشاب مجنون أنا بالحسن سمعوا يا عشاب انا انا واحتري فيه واه جنيت وش كتر دمعاتي جريت وش كتر انميت للمالة كبة ولا صح انياوس فناديت قبر جبر عن الارض وانا بتلك وانا امطليت بيه لو بيدي قد هذا الوطن ابني لبيته يضعن لو بيدي هذا الوطن ابني لبيته ويا مجنون انا بالحسد سمعوا يا عشاق مجنون انا بالحسد سمعوا يا عشاق خيال ابن المرجلة ما مثله بتصار سوح المعارك تنهزم لو شال بالتهار مرات ابو فاضل علي يسمونه الأثار بس الحسن كل معركة يصيحوله كرار صيحوا لك الرمل الكرم يشبه ذات ما حاجه عد صولات بالكرم يشبه ذات ما حاجه عد صولات مجنون انا بالحسب سمعوا يا عشاق مجنون انا انا انا اه يا من جن ما يحمل فاه وحد الدمع لا يلهل عاش لحنهم طار وسهله عندي العاشق لا عاش لحنهم طار تجنون انا بين حسن سر على العشاء تجنون انا بين حسن سر ويا يا احلى نغمه بالعشق تعشقها المنفاس اسم الحسن يا اهل الخلق منبع الاحساس من اسمه مشتق الحسن وبجد ينطاس بالخون براس وعلم وشفع عباس وشفع عباس بالغير يشبه زود العباس شايل الجود بالغير يشبه زود عباس شايل جود مجنون انا بالحسن اسمعوا يا الشاد ما انا أنا بالحسن سمعوا يا عشاء بعد قلبي من يجل ما يحمي الفقاق بالحق بدم علوريه الوي صيف مشتاش قلبي من يجل ما يحمي الفقاق الهندسة الصوتية وتوزياء أحسين الطلاباوي موسيقى موسيقى